فَقُولُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ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 ما كان من المشركين إن أول الناس لإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى مِنْ أهلِ الكتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا تكون وقال القائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أرسل على الذين آمنوا وجه النهار وجن النار واقفون. اخيرا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله اي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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن من إن ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 129. وإنه يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم